وَأَطْنَعُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَأَطْنَعُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون سا مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ولقد رأنا لجنما كثيرًا من الجّ والإاس وَولقدد رَأنا لج النما كثير كثيرًا من الجّ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آدان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 فَأَمْلِل لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَّا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ وَإِنَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَنَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وان عسى ان يكون قد قترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له من يضلل الله فلا هادي له ويدرهم في ضغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما على المعاذة مبي لا يجليها لوقتها إلا هو. تقولت في السماوات والأرض في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا ضغطه.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 الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون